وَنُوا مَكِنَ لَهُ فيِي الأأَض وَ نُورِيَ فيِي الرونَ وَهَا مَانَ وَجُنُودَهُ مَا مِنهُم م كانَوا يَحذَو وَأَووحَنَ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 مَتَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ عَلَى اسْتِحْيَاءٍ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 النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمد في البقعة المباركة من الشجرة أن يا, يا موسى أن يا موسى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 وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد دع عضدك باخيك ونجعل لكما سلقانا فلا يصلون اليكما باياتنا انتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاءهم وسَأْبِي آيَاتِنَا مَنَّاتٍ قالوا, قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرً وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الأَوَّلِينَ وَقَالَ مُوسَى ربي لَمْ يُبَيِّنْ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِن نَّادِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أيها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 وَنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعَلَمَ أَنَّ مَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إن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 أولائك يجزون أجرهم مرتين بما قدموا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومن ما رزقناهم ينفقون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 لا واهلها ظالمون وما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا وزينتها وما عند الله خير وابقى افلا تعقلون. فَمَن وَعَدناهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنِ امْتَعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَنِ امْتَعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ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 فَقُلْ مَا هَاتِمُ بُرْهَانَكُمْ فَعْلَمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ فَعْلَمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ قَارُونَ كان من قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُمْ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ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 وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فقرج على قومه في ذينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون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 لولا أمن الله علينا لقفف بها ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً